وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا نجب دعوتك ونتبع الرسل دَعْوَتَكَ تكونوا الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ ما لكم من I'm